وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ إِذٍ أَيْنَ الْمَفَرْ كَلَّا كَلَّا لَا وَزَر إلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذٍ الْمُسْتَقَرُ يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ إِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرٌ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 كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى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 ثم كان علقة فخلق فسوا فاجعل منه الزوجين الذكر والأنفى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى